جِلَ الصاق المُْتَقم صاق النَّذينَ أَ أَمتَ عَلَيهِم وَإر النّه لَ وَلَ دَ رَضِيَ اللَّهُ عَ مُؤِنِ لَذ يُمَعُ لَكَ تَ تحتَ الشَّجرَةِ فَعَمَمَ فيِي قُلُوبِهِم فَأَن زَل السَّكَةَ عَلَه فَأَن زَلَ السَّكلَةَ عَلَهِ وَمَا غالِمَ كَكثيرَِةَ يَخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَادَتْهُمُ الظَّالِمَةُ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ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 وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا وَلَنُدْبِرَنَّ مَا لَا يَجِدُونَ وَمَن يَنصُرُه وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ وأيديكم أن هم ببطن مكة من بعد أن أغفرتم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحراب والهدي معكوفا أن يبلغ محلة وَلَذَا رِرجَانُوا مُؤْمننُوا لَلِ السَّ مُؤْمنِنَةُ لَم تَعْلَمُهُم نَم تَغْلَمُهُم أَ تَقَُهُم فَتُطيبَكُم مِنهُم بَعَروَسُم مِغَيرِ ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تسينوا لعذبنا الذين كفروا عَذَابًا عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية زَل اللهَّ سكينَ تَمور على رسُونهِ وَعَلَمُؤنينَ وَأَزَمَرُم وَأَلزَمَغُم كلَلِمَ تَتَّقُ وَكَُوا حََّ بهَا وَأَه وَكَانَ اللههُ بِكُِّ شَي عَم لا قد صَدَقَ الله وَسُولهُ الريا بِ حَّين تدَقُل إن مَسكدًا حرام لا تدَق مَستدًا حَرَامَ إِ شَ الله آمنين مُحَلِّقِينَ الرُّغُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دون ذلك فَتْحًا قَرِيبًا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره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 سجدا يبتغون فضلا من الله ورطوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التورا ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فَأَزْرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِ يُعْجِبُ الزُّرَاعُ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عظيما